أرسل لكم من عندنا برقية يسري بها طر السعاد مسراها فيها نصيحة المهتدي يقراها يرشد بها حير من من المكايد ما تبير الدية فيها تذاكر حق لا تزراها حيا نفوسا عقلها يدراها تعرف طريق الحق ما بهليه يا ربع نور الحق شمس حية وجهل القلوب الحائرة يبراها وقوم تخاف وتشتري جو قوم على درب الهدى مهدية أما النفوس المخبثات السيئة تغوى طريق الحق وشدراها ومن النفوس الطيبة ندراها نرجي لها رحمة بها منجية ألمها اللي حوالها مرثية نبغى نحررها نفك سراها ونعيد عزم جادها وذكراها من نهج أحمد صاحب الأمية على السلون البذرها العبرية الله يقطع نسلها ومذراها يعلى حربا طاحنة تفراها بحولها وفعالها الكفرية ما شفت كيف الطائرة الصربية تضرب بيوت الخلق ما تدراها وإلا الفتاوى عندكم مقراها دار البلا في اللجنة العلمية عذرا تبايعها على الملكية من بعد ما بانت لكم كفراها يكفر مع الكفار من جراها خذها تماما قاعدة شرعيه